Book two Dvadeset i tri Thelata wa Učenje stranih jezika Ta'allum allugat l-ajnabija Ta'allum allugat l-ajnabija gdje ste naučili španjolski? Ejna ta'allamta l'Espanija? Znate li i portugalski? Al te ta'haddathuna l'Portugalijeti Al te ta'haddathuna Da, a znam i nešto... نعم وأتكلم أيضا بعض aydhan ba'd al-italiya Nam wa atakallam aydhan ba'd al-italiya Smatram أرى أنكم تتحدثون جيداً جداً؟ اللغات متشابهة إلى حد ما اللغات متشابهة إلى حد ما موغو إيخ دوبرو رزوميتي أستطيع أن أفهمها جيدا استطيع ان افهمها جيدا. لكن التحدث والكتابة معا شيء صعب. لكن التحدث والكتابه صعبان. راديم Ma ziltu aqa'u bi ahtain kathira. Ma ziltu ahtu'u kathiran. Molim vas, ispravite me uvijek. Arju an tu sahiha li daiman. Aržu an tu daiman. Vaš izgovor je sasvim dobar na odkakkom u ađ don lilrajja fanutkoku žejid imate mali akcent ledeikumlekgneun basita ledeke lekna basita mo se prepoznati odakle dolazite mi sehli. يعرف المرء من أين أنتم من السهل أن يعرف المرء من أين أنتم كوي ما هي لغتكم الأم ما هي لغتكم الأم ايديتيلي نا تيتشاي سترانخ ييزيكا هل تأخذوا دروساً في اللغة؟ هل تدرس اللغة في دورة تعليمية؟ ما هو الكتاب الدراسي الذي تستعملوه؟ أي منهج تدرسون هنا؟ نزنم ترينتنا كاكو سزوه؟ لا أتذكر الآن ماذا كان اسمه لا أعرفه في الوقت الحالي ما اسمه لا أتذكر اسمه لا أتذكر اسمه زبارسمجع لقد نسيته لقد نستهه